حياتي كلها لله فلا مولا لنا لله أحب الله جل علاه ومن حبي له أخشى حياتي كلها لله تصون النفس أحميها بنور الله أهديها تصون النفس أحميها بنور الله أمديها بحب الله أسطيها لتفرح عنا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 لأن الزيف قد غشه فواء سفاح على القلب لأن الزيف قد غشه حياة حياتي كلها لله فلا مولى لنا الا حياتي كلها لله فلا الله احب الله جل علاه ومن حبي له أخشى حياتي كلها لله اذا جادت لي الدنيا وأسقطني المناريا كفى ويبقى خافقي لله حياتي كلها لله حياتي كلها لله فلا مولا لنا إلا حياتي كلها لله فلا مولا لنا إلا الله جل علاه ومن حب له أخشى